بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير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 فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه, سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون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 أَمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى شَيْءٍ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء لا ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال جدد مختلف وغراب ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانهم كذلك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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروراً علانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعم الصالحة وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعم الصالحة غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير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 فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُم مِّن دَرْبِ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَرَوْنَ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 ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا انه كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّنَ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَتَّرَ السَّيِّئَ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فهل ينفرون إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فلن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ولن تجد لِسُنَّةِ الله تحويلا فلن تجد لِسُنَّةِ الله, تبديلا ولن تجد, لسنة الله ولن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا